ما تسبق من أمة أجلها وما يستاخرون ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه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 إِذْ فَتَنَّا قَوْمَكَ بِالْوَادِ فَسَتَكَبَّرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرٍ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمْ مَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ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 مَتُكُمُ أَّتَو وَاحِدَةَ وَأَن رَبّكُمُ فَتَّقُون فَتَقُططَّعُ أَمْرَهُم بَيْنَهُ زُبُرَا كلُلّ حِزْبِم بِمَا لدييهِمُ فَِحون فَذَوْهُم فِي غمرَتِهِمُ حتىَتَّ حين